أفغاني يا أضل أسود الكرامي كم من أسد بالحرب تسمع زائرا؟ يا الكرامي كم من أسد بالحرب تسمع زائرا؟ سلام الله على الليوت المرامي سلام الله على الحمات المغرّان شبابهم في الحرب ك الله حين الوضع كلن يعد الدخيرا انتم جامع الجهاد العظامي لكم مواقف, مواقف كثيرة عميل امركا طغى في العوامي يظن نصر بالجيوش الكبيرة وقالها الملع عمر في الزحامي يبوش وعد الله بالنصر خيرا عميل أمرك طغى في العوامي يضن نصر بالجيوش الكبيرة وقالها الملا عمر في الزحامي يا بوشي وعد الله بالنصر خيرا يا بوش وعد الله بالنصر خيره أبغاني يا أفضل أسود الكرامي كم من أسد بالحرب تسمع زئيره أبغاني يا أفضل أسود الكرامي دي سطروا أروع ملح مثيرا لصافروا أروع ملح مثيرا